<تصفيق> <تصفيق> أعاصير العطش والطف ام ما اسمها هاجر اريد الطفل ما بل لا سواد مع ودم ما ويتمرغ بجد بالارض وهاجر في مادات ناظر وتدعي ربها وتلكم عزيمة تفرغ الهمة يناديها الصفا وتسعة بقلب مومن طاهر يناديها الصفا وتسعة بقلب مومن طاهر ولات الماح سوى المروا وتسع رجاعا يما الماح سوى المروا وتسع رجاعا يما سبع مرات وهي تسع وما كله كبر سبع مرات وهي تسع وما لها كل لا هي كامل وسمعت صوت يبشرها اجل الاقصار يا جمع وسمعت صوت يبشرها اجل الاقصار يا أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها وفجر تحتها زمزم وهيب كفوفها تما الله طال شو الطفل امه اسمها جمر وري قطف ما الا سواد معاه روت يا مرت واسماعيل الخالق القاهر روت يا مرت واسماعيل بأمر الخالق القاهر زلال وطاهر وشافي وذمة تبري الذمة وطاهر وشافي وذمة تبري الذمة وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وبكر وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم وجبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر وجبراهيم Allah, al-waadi, ma'a, shubhu, zahir, Usjad lillah, hamdhu, shakr, Wubanel, ka'aba, wubanel, umma, شك lillah, hamdhu, shakr, Wubanel, امه اسمها عاجر اريق الطفل ما أبلا سوى دمعا ودمعا قدمت لكم هذه الانشدة من موقع شبكة ملامح